احمد <تصفيق>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 قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فبعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فاليوم ضر ايها ازكى طعاما فلياتكم برزق منه فلياتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في لاتهم ولن تفلحوا اذا ابدا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 ائِكَ لهم جَّ تُعددنين تجرمِ تحتهِم الأنْهار يحلَّونَ فيِيها يحلَّونَ فيِيها منِن أأَساورَ منذها بويَْلبسونَ فِييااب خضررًا مِن سُندُس وَإاسْتَبرَقِ متكئينَ فيِيهَا على الأرائِك نعممَ الثَّوابُ وَوحسُنَتْ متَفَق وَضْر بِلَهم ث الرَّجُ لَن جعلنا لحدهِ م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 كما لو و ولدا فعسى ربي ان ياتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا نزلقا او يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا واحيط بثمره فاصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول ويقول يا ليتني لم أشرك برب بِأَحَدٍ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عقبا.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 رَمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إلا أحسن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 وَاتَّخَذُوا آياتِ وَم أُذِرُهُ زُوى وَمَنْ أَظلَمُ مَِّ ذُكرَ بآياتِ رَبّهِ فَأَعْرَضُ عَنْهَا وَنَسَمَا قَمَت يَد إِ جَعلن عَ قُلُ بِهِمْ أَكَّة أَ يَفْقَهُهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقُر وَإِن تَدُعُهُم إلى الهدَ فَلَ يَهتَدُ إذ أَبداَا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 موعدا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 تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعْيَ صَبْرًا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا قال فَإن التَّبتَني فَلا تسألني عن شيء حتى أحدثَلك منْه ذكرى فَ طلَ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 كَوْنَ ذُلَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتهُ عَن أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا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 فَلَْعَّ الْ الععمللَ صَالِحَو وَلَا يُشرِك بعبادَةِ رَِّهِ حَد